شيءطان ماري لا ييسمعون إلى المل الأعلى وَقفون من كل جانب دحور وله عذااب واصيب إلا من خطف خط فةَ فأتبع عشههاابثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زب فالعجب ذويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إن كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجربين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق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 في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضا لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعين عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن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 أذلك خير النزل أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين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 فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل ول قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله